آلا يا الله المعبود يا الواحد العلام عظيم على عرشات تساوا ومتعالي نسلك تماشينا على منهج على على سنه محمد على نهج الابطال نشوف العبار منهاو خدبها على حكام ندور حميد الفعل وصح على صحبه رسول الله بعجهما الاسلام تواصل لبيع روحهم لله الوالي مش مع رسول الحق والخير لا أي نبي مالي، أبو بكر هاجر من نبيه على لجدام، لجل نصرة محمد بذل كل وعلي، وعمر لو قافل الحاج يضرب تقول حسام، قبل هجرته لهات مثيل وجهي علي. يقول لهما اللي يبغي الشرنا قدام وخلى قلوب الشركة ترجف بزلزالي وعثمان كل الليل يسهر بطول قيام يجهز جيوش الله لجلد حرى وعلي بن أبي طالب لياجع وغام قدام يقود السرايا يا دوم فارس وخيالي هذول الرجالون نعم والله وعشرا عام رجال النصر الدين هم اضرب أمثالي هذل البواسل صافوة الخلق والانام هل العز والتوحيد والمنزل العالي هذل الذي دكوا هل الشرك والازلام أسمىهما الرحمن في قوله الرجالي ما تحصى فعايلهم لو انطول الكلام Vroeg antje